ونحن بين يدي هذا الشهر الكريم وجب علينا أن نعرف أحكامه فالصوم عبادة هي فرض عين على من أوجبه الله عز وجل عليه ومن وجبت عليه عبادة وجب عليه العلم بها فهناك من العلوم علوم واجبة كالعلم بالصلاة شروطها وأركانها وما يجب فيها وما يكره كذلك الصوم وعلم الزكاة عند من عنده مال والقادر على الحج وجب عليه علم المناسك فما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب ونحن بين يدي هذا الشهر الكريم وجب علينا أن نتعرف على أحكام الصوم فالصيام في اللغة هو الإمساك ويستعمل في كل إمساكنا والصوم في الشرع هو انساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شخص مخصوص وصوم شهر رمضان ركن وفرض بالكتاب والسنة والاجماع واجمع العلماء على انه لا يجب غيره فلا يجب من صيام الاشهر الا صوم شهر رمضان فهل هناك فرض غيره في الشهور؟ الجواب لا. لكن من أوجب على نفسه نظر أيام وجب عليه صومها وكذلك صوم الكفارات إما على التخيير وإما على الترتيب هذا الصوم واجب على المسلمين لا يجب على الكافر ولا يصح منه وذلك لقوله تعالى قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقوله, وقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك صيام الصبي لا يجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة منها وعن الصائم حتى يبلغ الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح ويؤمر رواه أبو داود وإسناده صحيح من هؤلاء الثلاثة عن الصبي حتى يبلغ ولكن يؤمر بفعله لسبع سنين يؤمر بفعله لسبع سنين إذا أفاق الصوم ويضرب على تركه لعشر سنين قياسا على الصلاة، فإذا بلغ لم يجب عليه لم يجب عليه قضاء ما تركه في حال الصغر. من زال عقله بجنون زوال العقل إما أن يكون بجنون أو يكون بإغماء. من زال عقله بجنون. هل يجب عليه الصوم الجواب أنه لا يجب عليه الصوم لحديث الثلاثة رفع القلم عن الثلاثة ومنهم وعن المجنون حتى يفيق فإذا أفاق لم يجب عليه قضاء ما فاته في حال الجنون لأنه صوم فات في حال سقط فيه التكليف سقوط التكليف كان لنقص فلم يجب عليه قضاءه كما لو فات في حال الصغر كما لو فات في حال الصغر لكن من زال عقله بالإغماء لم يجب عليه في الحال فإنه لا يصح منه. لكن إن أفاق وجب عليه القضاء المغمى عليه إن أفاق يجب عليه القضاء ايه الفرق ما بين المغمى عليه والمجنون ان المجنون معذور لنقص فيه لكن المغمى عليه ليس فيه نقص فالمغمى عليه كالمريض وقد قال سبحانه فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر والاغماء مرض ليس نقصا كالجنون الإغماء مرض ويخالف الجنون لأن الجنون نقص ولهذا لا يجوز الجنون على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويجوز عليهم الإغماء لما صوم الحائض والنفساء فإنه لا يصح ويحرم عليهما ويجب قضاؤه لما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت في الحيض كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وقيس على الحائض النفساء الشيخ الكبير الذي يجهده الصوم ومعنى يجهده أن يلحقه به مشقة شديدة وكذلك المريض الذي لا يرجى برؤه المريض مرضا مزمنا لا صوم عليهما بالإجماع ويلزمهما الفدية وعلى الذين يطيقونه فديتهم طعام مسكين لا صوم عليهما بالإجماع ويلزمهما الفدية أما المريض العاجز عن الصوم لمرض يرجى زواله فهذا لا يلزمه الصوم في الحال ويلزمه القضاء وذلك لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعده. إذا أوجبنا الفدية اللي هي يأطعام مسكين إذا أوجبنا الفدية على الشيخ والمريض الذي لا يرجى برؤه وكان معسرا هل يلزمه إذا أيصر أن يطعم أم يسقط عنه الإطعام الأصح عند مذهب الشافعي أنها تسقط للعدل للعجز عن الإطعام هو عاجز عن الصيام فجاه يطعم لأن نفسه عاجز عن الإطعام لا شيء عليه إنها تسقط لأنه عاجز في حال التكليف من غلبه الجوع والعطش فخيف عليه الهلاك يعني دي حل, حل مخصوصة جدا أن إنسان من الجوع والعطش يخاف عليه من الهلاف فهذا يلزمه الفطر وإن كان صحيحا مقيما الدليل قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فكلم هذه الآية استدل استدل بها مين استدل بها عمرو بن العاص حينما أصبح جنوبا وكان الجو باردا فخاف إن اغتسل أن يهلك فتيمم وصلى بقومه فقالوا صلى بنا وهو جنب وقوم اشتكوه للنبي عليه الصلاة والسلام قال له عمر صلى بنا وهو جنب لأنهم لم يعتبروا تيممه صحيحا مع وجود الماء وهو كان في بلاد باردة جدا بحيث يخشى على من اغتسل بالماء البارد انه يتجمد يموت فقال له الذي حملك على ما فعلت يا عمر قال له والله اشفقت ان, اغتسل ان اغتسلت ان اهلك وذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرا له على فعله ومقرا له على استشهاده كنا ذكرنا المريض الذي يرجى زوال مرضه إن شرط إباحة الفطر للمريض مش مجرد وجع درس ولا وجع أصبع قال أنا مريض هتقول ما يكن إن شرط إباحة الفطر أن يلحقه أن يلحقه بالصوم مشقة يشق احتمالها أما المرض اليسير الذي لا يلحق به مشقة ظاهرة لم يجز له الفطر بلا خلاف عند الشافعية خلافا لأهل الظاهر أهل الظاهر أنوى سواء مرض ما يسمى مرض يجوز له الفطر حتى وإن قال شعير صداع وإن قال درسي أو أصبعي خلافا لأهل الظاهر ما هي الفدية؟ الفدية مد من طعام المد هو ملء اليدين الأربع أمداد يكونوا صاع الصاع حوالي صفيحة سمنة مليات كيلو ونص ديات أو 3 كيلو مد من طعام من بر أو طمر أو شعير الشيخ نجيب المطيع بقول إيه بيقول المد من من بر أو شعير كان في زمن الصحابة بيأخدوه ويطحنه ويعجنه ويصنع منه خبز وياكل لكن دلوقتي أصبح البر والشعير في زماننا زي الحصى والرمل أما لأي عاوز يقصدوا لأيه يقول لك طعام طعام يعني الشيخ الإسلام ابن تيمين لما سألوه عن الطعام الرط من خبز بقدمه يعني صناعة الطعام التطورت فأصبح فيه خبز بيتباع وأصبح فيه غموس بيتحط على الخبز فمش معنى ذلك باقي تقول خد لك شوية شعير همه خد لك شوية بتاع اطحان لا هو الاطعام نعم الاطعام لكن في صورته التي أنت تعهدها والتي والتي أنت تأكلها فلما تطور صورة الطعام على عهد شيخ الإسام بن سيمائل ايه؟ الرسل من خبز بقدمه يعني بالغمز بتاعه فلا استطيع ان نقول الفدية عبارة عن ايه عن وجب من متوسط ما تأكل رز وربع فرخة ماشي ما هذا متوسط ما تأكل الان مش خدش وقت شعير اضحانهم لا مش هتبقى بالصورة دي المسافر إن كان سفره فوق مسافة القصر وليس سفر معصية فله الفطر يعني يجوز له الفطر يجوز له الفطر في رمضان بالإجماع مع نص الكتاب والسنة أيهما أفضل الصوم في السفر أم الفطر الجواب إن تضرر بالصوم فالفطر أفضل وإلا فالصوم أفضل ما الدليل على ذلك روى عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلامي قال يا رسول الله أصوم في السفر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت فصم وإن شئت فأفطر الحديث رواه البخاري ومسلم وحديث جابر رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر برجل تحت شجرة يرش عليه الماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال هذا قال سائم يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر لمن لمن هذه حاله أن الجوحر وهو مجهد ويجلس تحت شجرة بيرص عليه الماء هذا الفطر له أفضل وإن كان ما ليس ليس تلحقه هذه المشقة فالصوم له أفضل لأن نبي قال حمزه إيه آل حمزه بن عامر الإسلامي أنشق شئ وأنشئت أما قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في الصفر لمن لمن أجهده الصوم حديث ليس من البر الصيام في السفر رواه البخاري ومسلم ايضا اذا افطر المسافر يلزمه القضاء ولا فدية وذلك لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر فَمَنْ كان مِنْكُمْ فَمَنْ كان مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَأَفْطَرَ فَعِدَّةٌ ليه؟ ليه بنقول هذا تقدير. لأن بعض العلماء قال لك واجب على المريض والمسافر أن يفطره ولو صاموا ما ينفعلهم شي الصيام ليه بقى؟ هناك تقدير في الآية هو ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا إِذَا قمتم إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْ فهل هو بعد ما بيقوم للصلاة بيغسل؟ ولا هناك تقدير في الآية إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا لأن الغسل هو الوضوء يعني يسبق الصلاة لم يلحق بالصلاة فهناك تقدير في الآية إذا أردتم الصلاة فاغسلوا وهنا التقدير في الآية فمن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعده ليه احنا قلنا التقدير ده؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام صام في السفر فتح مكة كان في رمضان والنبي عليه الصلاة والسلام بدأ سفره بالصيام حتى بلغه انه حدثت مشقة على المسلمين حدثت هناك مشقة على الصحابة لما صاموا في السفر فدعى بإناء فيه لبن فشرب عليه الصلاة والسلام ليتأسى به الصحابة في الرخصة لكن النبي صام فهل يستطيع أحد أن يقول لنا الصمد بالصحيح لأنه كان مسافر فمعنى الآية فمن كان مريضا أو على سفر فافطر فعده يعني وأراد الفطر فله أن يفطر وعليه عدة من أيام أخرى هذا الذي عزم على السفر هل له أن يفطر بين البيوت في الإقامة قبل أن يخرج عن المدينة السؤال: إن لم يفارق المسافر العمران إلا بعد الفجر، فهل له أن يفطر وهو بين زهراني البيوت؟ الجواب يجوز. فعن عبيد بن جبر قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري في سفينة من الفسطاط، وذلك في رمضان. فدفع يعني أراد السفر أراد أن يتحرك فدفع ثم قرب غداءه ثم قال اقترب فقل ألاست بين البيوت ده إحنا لسه ما طلعناش خارج خارج المدينة ألاست بين البيوت فقال أبو بصرة أراغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وقال الشيخ الألباني رحمه الله إسناده صحيح هذا يختلف عنه القصر فإنه لا يبدأ القصر إلا بعد أن بعد أن تغب عنهم عالم المدينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ القصر منين حينما خرج عن المدينة بدأ القصر في زلح ليفة النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في المدينة أربع ركعات وصلى العصر في زرح ليفة ركعتين السافر والمريض أن يصوم في رمضان غيره من قضاء كان عليه أو نذر عليه أو كفارة وكل هذه واجبات الجواب إن صام شيئا من ذلك لم يصح صومه ليه؟ لإن رمضان الحالي أوله لو لو كان أراد الصيام فرمضان الحالي أوله من غيره من صيام واجبات قديمة عليه من نزر او كفرة او قضاء ان صام شيئا من ذلك لم يصح صومه لا عن رمضان ولا عما نوى الحامل والمرضع اذا خافت فافطرته يقول الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار والحبل والمرضع إذا خافتا يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا فيها شبه من مين؟ من الزمن ليه؟ لأن الحمل مدته كذا والإرضاع مدته كذا يعني حتما لو هي ضعيفة وتخاف على نفسها أو ولدها سيلحقها رمضان بعد رمضان وهي على نفس الحالة فأشبهت المزمن فلما أشبهت المزمن المزمن بيطعم والشيخ الكبير الذي لا يرجى زو زوال شيخوخته والشيخوخة لا تزول طبعا هذا بيطعم أفطرتا وأطعمتا هذا من كلام ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه أبو داود والبزار وزاد البزار في آخره وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول لأم ولد له حبلة أنت بمنزلة الذي لا يطيقه أنت بمنزلة الذي لا يطيقه فعليك الفداء ولا قضاء عليك صحح الدارقطني. انظر هذا كلام ابن عباس شبهها بالزمنا وسؤل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن حامل تخاف على جنينها قال تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا رطلا من خبز بأدمه يعني بالغموز بتاعه وتقضي عن كل يوم يوما ايه الزيادة اللي زادها شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رأى فيها المعنيين رأى فيها معنى الزمنة لأنه سيأتي رمضان بعد رمضان وهي على نفس الحالة لكن ممكن بعد بعد اتيان رمضان الذي يليه أنها ممكن تفطم الولد وتأكل وتشرب وتبقى صحتها جيدة فإذا عادت لها الصحة ما الذي يجب عليها؟ هل يجب عليها القضاء عن كل يوم يوم؟ طب هي طب هي أطعمة ليه؟ هلك أطعمة عشان اتيان رمضان على رمضان دون أن دون أن تقضي؟ ففيها سافيها فيها شبه بالمزمن طب بعد كده فطمت الولد وكلت وشربت وصحتها بقت كويسة قال لك بقى فيها شبه من الذي يرجى زواله المريض الذي يرجى زواله فكأن شيخ الاسلاف ابن تيمية رأى فيها المعنيين راى فيها الايه المعنيين قال تطعم طب بعد كده لما تستطيع أن تقضي ألتقضي كمان النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إذا رأيتموه فصوموا عن الهلال وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له يعني إيه فقدروا له؟ اختلف جمهور العلماء مع الامام احمد ابن حمد احمد بن حمد بقول اذا جه غيامة على الهلال ومحد شافه يصبح صايم الجمهور قال لا لو جه غيام على الهلال ومحد شافه يتم شعبان ثلاثين والاثنين الجمهور اللي هم الامام الشافعي والامام مالك وابو حنيفة دول جمهور اختلفوا مع الامام احمد واستدلوا بنفس الحديث لكن مع اختلاف التفسير لكن مع اختلاف التفسير الامام احمد فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له يعني ضيقوا له وقدروه تحت السحاب واوجب الصيام ليلة الغيب يبقى المعنى عند الامام احمد ايه اقدروا له يعني قدروا انه موجود الهلال تحت السحاب بس انتم ما شفتهوش الجمهور الذين خالفوا الإمام أحمد قال فقدروا له يعني قدروا له تمام العدد ثلاثين يوما اللي هو شعبان الراجح مع جمهور الراجح مع الجمهور لما؟ الحديث الذي ذكرناه رواه البخاري ومسلم إذا رأيتموه فاصموا وإذا رأيتموه فافتروا فإن غم عليكم فقدروا له في رواية لمسلم فقدروا سلاسين يبقى انحسمت القضية انحسمت القضية الالفصالح مين لصالح الجمهور اللي هو في رواية مسلم فقدروا سلاسين وهذه الرواية مفسرة لرواية فقدروا له المطلقة يبقى لو حصل يو... لو حصل هناك غيم حال دون رؤية الهلال يبقى يتم شعبان كام ثلاثين ويصبح فطرين وبعدين يصوم اليوم اللي بعده نعم ما احنا هنقول ده هنقول الشهادة التي يثبت بها رؤية الهلال تقبل من رجل عدل واحد وذلك لما روى أبو داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام وقبل قول من رجل واحد لعبد الله بن عمر إذا غم الهلال وعرف رجل الحساب الحساب الفلكي وعرف منازل القمر وعرف بالحساب الفلكي أن غدا من رمضان الجواب عند الشافعية وغيرهم لا يلزم الحاسب ولا المنجم ولا غيره ان يصم على هذا الحساب انظر ماذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال فالذي جاءت به شريعتنا اكمل الامور لانه وقت الشهر بامر طبيعي ظاهر عام يدرك بالابصار فلا يضل أحد عن دينه ولا يشغله مراعاته عن شيء من مصالحه يعني ما يعودش يتفرغ للحسابات الفلكية ويترك مصالحه لا دا يشوف مصالحه ويسيبهم الحسابات ديت ولا يشغله مراعاته عن شيء من مصالحه ولا يدخل بسببه فيما لا يعنيه ولا يكون طريقا إلى التلبيس في دين الله عز وجل كما يفعل بعض علماء أهل الملل بمللهم يعني الأمر عاوزو لك الأمر مش موكل لصاحب الحسابات إن هو يستأثر بهذا العلم ليقول للناس صوموا غدا أو لا تصوموا غدا فأمر الرؤية أمر ليس للحاسب ولا حتى للمفتي بل ان المفتي يخبره غيره انه رأى فيعتمد المفتي او القاضي رؤياه فيزيعها على الناس اذا رأى هلال رمضان وحده ولم يقبل القاضي شهادته واحد شاف الهلال راح يبلغ القاضي مع تمجي شهادته والناس صاموا على خلاف ما رأى هو يصوم برؤيته وحده دون الأمة ولا يصم على الأمة لا يجوز, له أن ي... لا يجوز له أن يصم وحده لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون يعني الصيام والإفطار والأضحية مرتبطة بمجموع الأمة سؤل شيخ الإسلام ابن تامية رحمه الله عن أهل مدينة رأى بعضهم هلال ذي الحجة ولم يثبت عند حاكم المدينة فهل لهم أن يصوموا اليوم الذي هو في الظاهر التاسع وإن كان في الباطن هو العاشر فأجاب نعم يصومون التاسع في الظاهر المعروف عند الجماعة وإن كان في نفس الأمر يكون عاشرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون فإن الناس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأ أجزاءهم ذلك لكن اللي رأى الهلال لوحده ممكن يقف بعرفة لوحده ويبقى هو الحج في الدنيا لوحده فإن الناس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأ أجزاءهم الوقوف باتفاق العلماء وكان ذلك اليوم هو يوم عرفة في حقهم والأظهر هو صحة الوقوف وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله بالنسبة لاختلاف المطالع الشيخ الألبني رحمه الله يقول هناك مذهب الجمهور وأنه لا عبره باختلاف المطالع وزلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطر لرؤيته والخطاب عام لجميع المسلمين فإذا رأى الهلال في بلد وجب على أهل البلاد الأخرى أن يتبع رؤيا من رأى فإن من رأى واحد من المسلمين إذا قبل الدولة رؤياه وجب على سائر الدول أن تتبع رؤيا هذا الرجل والأصل في المسلمين أنه ليس هناك بينهم حدود سياسية والمفترض فيهم أن يكون لهم خليفة واحد يحكمهم فإذا بلغ الخليفة أن فلان رأى الهلال فإنه سيزيع على جميع الأمة التي يحكمها قرآن واحد وسنة واحدة ويحكمها خليفة واحد وإمام واحد وليس بينهم حدود سياسية أن يصوموا على رؤية هذا الرجل والبعض قال ممكن مع اختلاف مع تباعد البلاد ان, ان تصم كل كل قطرة على على حسب رؤيته كان في الماضي البعيد لم يكن هناك اتصالات فكان يغيب عن هؤلاء ان هؤلاء رأوا ويغيب عن هؤلاء ان هؤلاء رأوا وممكن يبلغهم بعد مرور شهر انهم رأوا بعد مرور شهر لان السفر ما بين الحجاز بلاد الحجاز وبين الشام كان شهر يعني السفر من مكة او من المدينه لبلاد الشام كان حوالي شهر فكان يبلغهم امتى انهم رأوا او لم او لم يروا بعد مرور شهر فعلى كل كل يعملوا على حسب على حسب رؤيته لكن المفترض الان مع وجود اجهزه الاتصالات ان يصوموا جميعا على رؤية اي بلد البعض قال لكل إذا تبعدت البلاد لكل رؤيته الراجح قول الجمهور يقول الشيخ الألباني رحمه الله والعلم أقوى أن يقال إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما اللي فيه أهل الشم صاموا في يوم وأهل الحجاز صاموا في يوم آخر ولم يكن بينهم اتصالات ولعل الأقوى أن يقال إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ورد في من صام على رؤية بلده ثم بلغه في أثناء رمضان أنهم رأوا الهلال في بلد آخر قبله بيوم ففي هذه الحالة يستمر في الصيام مع أهل بلده حتى يكمل سلاسين يوما أو يروا هلالهم وبذلك يزول الإشكال ويبقى حديث أبي هريرة رضي الله عنه اللي هو صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته على عمومه يشمل كل من بلغه رؤية الهلال من أي بلد أو إقليم من غير تحديد مسافة كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ده الراجع عند مين؟ عند الشيخ الألباني لكن انظر إلى هذه التوصية التي وصى بها الشيخ الألباني حفظه الله التوصية بتقول بأن مفروض مجموع الأمة تتبع مجموع الأمة التانية في طب إذا لم يفعلوا يقول الشيخ الألباني رحمه الله وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم الشعب على نفسه فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها تقدمت في صيامها أو تأخرت لما في ذلك من توسيع دائرات الخلاف في الشعب الواحد؟ كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع الصنين والله المستعان. هذا كلام الشيخ الألبان في الحقيقة أن الخلاف سائر في اختلاف المطالع وكلمة اختلاف مطالع لا يعني لا تعني حسابات فلكية. أنا كنت قلت يوم الجمعة اللي فاتت. كلمة اختلاف المطالع فبعض الاخوة فهموا من كلمة اختلاف مطالع ان انا قلت بالحسابات اختلاف المطالع رؤية هلاك اختلاف المطالع رؤية للهلا، ده غير الحسابات الحسابات الفلكية لا يجوز العمل بها اصلا واتفق العلماء على انه لا يلزم الحاسب ولا غيره كما ذكرت لكم ان يصوم على كلام الحاسب الفلكي والخلاف غير سائغ فيه والذي قال بذلك سابقا قسم هذه الأمة إلى ناس مفطرين وإلى ناس صائمين لكن إذا خرج علينا من يقول أنا أرى الهلال وأعمل برؤية الهلال وإذا رؤية الهلال في دولة فأنا أتبعه على ذلك نحن نقول له ونحن نتبعك على ذلك وقد صرح بذلك المفتي الجديد اللي هو بعد صرح بهذا الكلام المفتي فريد واصل قال انا بعمل برؤية الهلال واذا رؤية الهلال في اي دولة فانا اعمل مع. واكد على هذا الكلام في اخر رمضان اللي فات لان حصلت مشكلة كبيرة جدا جاء اناس من دول الخليج صاموا مع مع دول الخليج وصاموا مع السعودية وكانوا مختلفين معنا في يوم فلما حضروا هنا في الأجازة بتاعتهم قالوا للمفتي طب احنا لو فطرنا معاكم هنا في مصر هيبقى نقصنا يوم نعمل ايه لهم مفتروا معنا وبأخذوا اليوم ده ثم أعاد التصريح من جديد أنه إذا رؤية الهلال في أي بلد عربي فسوف نعمل به بهذه الرؤية هذا العزم ما ننتظره إن شاء الله غدا. هذا العزم الذي عزم عليه هو ما ننتظره ان شاء الله غدا لعدم وجود مثل هذه الاشكالات خصوصا وان كثيرا من هذه الأمة يذهب الى العمرة وغالبا ما يمكث حتى يصلي الفطر هناك فلا يفاجئ بالزيادة يوم ولا يفاجئ بنقص يوم نعم اذا ثبت دخول رمضان بشهادة عدل واحد كذلك يقول الشيخ الشوكاني في نال يثبت يزبط كذلك دخول شوال بشهادة عدل واحد لعدم الفارق بين دخول الشهر وخروجه هو في فارق ما بين دخول الشهر وخروجه هذا يصام له وهذا يفطر له والبعض قال لا لا يدخل شوال إلا بوجود شهدين طب دليلك ايه؟ الروا أبو داود عن الحسين بن حريث الجدلي قال خطبنا أمير مكة الحارس بن حاطب فقال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسك لرؤيته فإن لم نره فشهد شاهدان عدلان نسكنا بشهادتهما نسكنا يعني تعبدنا بشهادتهما يقول شوكاني رحمه الله في نيل الأوطار والتصريح باثنين والتصريح بالاثنين غاية ما فيه المنع من قبول شهادة واحد وذلك لمفهوم الحديث ولكن حديث ابن عمر ان النبي قبل شهادته هو الواحد في دخول رمضان وحديث ابن عمر يدل على قبوله بمنطوق الحديث ليس بمفهوم ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم وأما شهادة خروج رمضان بالقياس على دخوله لعدم الفارق وأيضا التعبد بقبول خبر الواحد يدل على قبوله يدل على قبوله في كل موضع إلا ما ورد دليل آخر بتخصير النية للصوم واجبة. لا يصح صوم رمضان ولا غيره من الصيام إلا بالنية وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات هل تجب النية لكل يوم ولا نية واحدة تكفي رمضان كله من شبه رمضان بالحج قال لك لا الحج مناسب مناسك كتيرة وكل هذه المناسك تفعل بنية واحدة إنه بينو بينوي الحج فمن شبه رمضان بالحج قالك رمضان كذلك هو شهر عبادة ونية واحدة تكفي البعض قالك لا رمضان مزي الحج ده رمضان إذا فسد يوم لا يتعدى الفساد إلى اليوم الذي بعده ولا اليوم الذي قبله كأن كل يوم وحده غير مرتبطة باليوم اللي قبله ولا اللي بعده إذا فسد يوم ممكن يصحي اليوم اللي قبله وصحي اليوم اللي بعد ولكن إذا فسد الحج في ركن فسد الحج إيه فسد الحج كله فلا يشبه صيام رمضان بالإيه بمناسك الحج النتيجة يجب نية لكل يوم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بقول دي ما هي الصعبة ولا فيها مشقة ده أنت كل ليلة تعلم أن غضب من رمضان فقد عزمت على الصيام وهذه نية وأشك عليك هو أنت هتقعد تحضر للنية دية وتجهد نفسك في تحضرها ده أنت عارف أن غضب من رمضان خلاص نويت انتهت طب نويت وبعدين كلت وشربت ونمت هي نفس النية فالج... فالنية حصلة بالعلم بأن غضب من رمضان خلصت انتهت الصوم صوم كل يوم عبادة منفردة يدخل وقتها بطلع الفجر ويخرج وقتها بغروب الشمس لا يفسد بفساد ما قبله ولا بفساد ما بعده فلم تكفيه نية واحدة صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب كالقضاء والكفارة وصوم فدية الحج هل يصح بنية من النهار؟ الجواب أنه لا يصح عند جمهور العلماء. لما روى أبو داود بإثناء صحيح عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وهذا مسحوب على الفريضة. وروى البيهقي أيضا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له نقول ليس في هذا مشق لأن علمه في أثناء الليل أن غدا من رمضان سيترتب عليه نية حتما إذا نوى بالليل الصوم ثم أكل أو شرب او جامع او نام ثم انتبه قبل الفجر هل تبطل نيته الجواب لم تبطل نيته صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال هل يصح نعم يصح النفل غير الفريضة في الفريضة من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له النفل على خلاف ذلك وهو ليه قال قبل الزوال يعني قبل الظهر لتصبح النية معظم ال... معظم اليوم ليه النية معظم اليوم فالمعظم كالكل لكن ما يجيش قبل المغرب بساعة ولا يبقى ينوي, ينوي من النهار ينوي من النهار ساعة لا ينوي أقل اليوم لكن ينوي معظمة فإن حكم المعظم هو حكم حكم كل اليوم لذلك قال قبل الزوال يصح صوم النافلة بالنية من النهار قبل الزوال لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم يا عائشة هل عندكم شيء؟ يعني طعام فقلت يا رسول الله ما عندنا شيء فقال فإني صائم النبع عليه الصلاة والسلام أنشأ النية امته بالنهار لما سأل عن طعام فلم يجد فقال إني, إيه؟ إني صام أنشأ النية بالنهار هذا في النفلة لكن الفريض على خلاف ذلك أما النية بعد الزوال فهي لم تصحب معظم العبادة فأجبه إذا نوى مع غروب الشمس والنية في النصف الأول صاحبت معظم اليوم لو نوى ليلة الثلاثين من شعبان فقال أصوم غدا إن كان من رمضان وإن كانش من رمضان فأنا مفطر فهل يصح الصيام بهذه النية؟ لم يجزئه لا عن رمضان لا يجزئه عن رمضان لأن رمضان فريضة لازم يجزم ده يستدعي بيستدعي ان ليلة الرؤيا ما ينامش إلا إذا عرف ان غدا من رمضان أو من غير رمضان ما ينامش إلا إذا عرف ان غدا من رمضان أم لا لكن النية المترددة ما يعقدش عبادة بنية مترددة إن كان وإن كان فهذا يستدعي ان ليلة الرؤيا ما ينامش إلا إذا عرف ان غدا من رمضان فيجزم الصيام أو غير رمضان فخلاص هيصبح مكتاب لم يجزئه عن رمضان إذا بان منه لأنه صام شاكا ولم يكن على أصل يستصحبه يعني ما كانش أصلا مستصحب الصوم لا ده كان مستصحب الفطر إن اعتقد أن غدا من رمضان بأن اعتمد على قول من يسق به من حر أو عبد أو امرأة أو صبي أو صبيان زوي رشد ونوى صيام رمضان تبان منه أجزاء. ليه؟ لأنه نما إلى علمه أنه غدا من رمضان سمع الولاد حتى في الشارع يقول قال غدا من رمضان هو سمع كلام ده من صبي حتى راشدين يعني مميزين وقالوا سمعنا قال أنه غدا من رمضان وهو سمع كده ينبني على ذلك صيام نعم ويدخل في الصوم بطلوع الفجر ويخرج منه بغروب الشمس لما روى البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغابت الشمس منها هنا فقد أفطر الصائم ويجوز له الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر الأكل للشاك في طلوع الفجر يجوز له الأكل والشرب حتى يتحقق من طلوع الفجر وذلك لقوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كل ما شككت حتى يتبين لك وقفق الأئمة الأربعة على أن من أكل أو شرب أو جامع ظانا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فبان خلافه أن عليه القضاء ده مين اللي قال كده؟ الأئمة الأربعة وهذه من المسائل التي اختلف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية مع الأئمة الأربعة في بعض مسائل اختلف فيها شيخ الإسلام مع الأئمة الأربعة فدل على إنه مكتهد رحمه الله رحمة واسعة الأئمة الأربعة بقوله لازم اللي يأكل ويشرب يظن غروب الشمس فتبين عدم الغروب أن وجب عليه القضاء دليلهم إيه دليلهم ما روى البخاري من حديث أسماء رضي الله عنها قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس ثم طلعت الشمس لما الدنيا غيمت فكروا ان الشمس غربت ما كانش موجود ساعة ده كانت الساعة هي الشمس كانت الساعة هي الشمس فلما غابت الشمس بالغامة فكروا ان الدنيا خلاص غربت الشمس كلهم وشربهم الشمس صلعت. طب الآمال أربعة بنوا بنوا حكم القضاء على إيه؟ قيل لهشام فأمر بالقضاء فقال بد من قضاء من هشام هذا الحديث عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء التي شهدت الواقع. بيسأله هشام ابن عروح اللي هو روى الحديث عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء رضي الله عنها بيسألوه هل أمروا بالقضاء فأجاب من عندي نفسه باكتهاده قال لابد من قضاء شيخ الإسلام ابن الثامب يقول أنا ما اعتمدش كلامه لأنه لم ينقل إلينا أنهم أنهم قضوا فإذا توفر لدينا العلم أنهم أكلوا وشربوا كان لابد يتوفر لدينا العلم أنهم أنهم قضوا فشوف افتهاد شيخ الإسلام ابن الثامبية زي ابن الخيم في حديث ايه في عالم الموقعين في حديث من باع بيعتين في بيعة فله او كسهما او قد ارضا الحديث ده فسره راوي الحديث سماك بن حرب سماك بن حرب بيقول تفسيره للحديث ده انه بيعرض السلعة بثمن عاجل وثمن اجل يعني بيعرضها بسعره وهو روى الحديث وهو اللي مفسره ابن القيم كتلميذي شيخ الاسم ابن الزماب أنا ما بعتبرش التفسير بتاع سباك ابن حرب إيه ده وإن كان هو روى الحديث لأن الحديث بقول من باع بيعتين في بيعة إذا البيعتين في بيعة إن سلعة واحدة بيعت مرتين من باع بيعتين في بيعة أن السلعة الواحدة بيعت مرتين مرة كاش ومرة على الأجل وهي بيع العينة فابن الخيم بقول بيع العينة هي البيعتين في بيعة هي الشرطين في بيعة لكن اختلفت دي الألفاظ المعنى واحد لكن اللي قاله سباكة بمحارب أن السلعة إتعرض بثمانين فهذه لا يقال لها بيعتين في بيعة إنما يقال لها بيعة بأحد الثمانين لا يقال لها بيعتين في بيع لأنها لم تبع مرتين إنما يقال لها بيعة بأحد الثمانين إذا فبيع تقصيد عند ابن القيم يجوز بيع تقصيد وإمكَان بيع الحاضر على خلف سعر بيع الإيه التقصيد وروى الشافعي عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفطر في رمضان في يوم ذي غيم ورأ أنه قد أمسى وغابت الشمس ظن بالغيوم بالغيام ذيت إن الشمس غابت فجاءه رجل فقال يا أمير المؤمنين قد طلعت الشمس قال عمر رضي الله عنه الخطب يسير وقد اجتهدنا الخطب يسير وقد اجتهدنا قال البيهقي قال مالك والشافعي عليهما رحمة الله معنى الخطب يسير يعني قضاء يوم مكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر حديث أسماء اللي هو أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس إلى هنا ذكر الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ثم قال وهذا يدل على شيئين الأول أن أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب هم إيه اللي استعجلوا من الأكل بعد التعجيل بالفطر استعجلوا ليه عشان التعجيل بالفطر سنة أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب فإنهم لم يفعلوا ذلك الأمر الثاني أنه لا يجب القضاء هذا كلام شيخ الإسلام أنه لا يجب القضاء فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك ولنقل ذلك إلينا كما نقل إلينا فطرهم وسئل شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه الله عما إذا أكل بعد أزان الصبح في رمضان ماذا يكون فأجاب الحمد لله أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر كما كان يؤذن بلال قبل طلوع الفجر فلا بأس بالأكل والشرب بعد ذلك بالزمان يسير وإن شك هل طلع الفجر أم لم يطلع فله أن يأكل ويشرب حتى يتبين الطلوع ولو علم بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجر ففي وجوب القضاء النزاع والأظهر أنه لا قضاء عليه وهو الثابت عن عمر رضي الله عنه وبه قالت طائفة من السلف والخلف أما القضاء فهو المشهور عن الأئمة الأربعة ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اتفق العلماء على أنه إذا جامع في الليل وأصبح وهو جنب أن صومه صحيح وكذلك المرأة إذا انقطع دم الحيض والنفاس ليلا فنوت صيام من الغد ولم تغتسل صح صومها يبقى الاغتسال ليه عشان الصلة الاغتسال عشان الصلة نعم وذلك لقوله تعالى فالآن باشيرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط أبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ويلزم بالضرورة أنه من جامع حتى يتبين أنه يصبح جنوبا وقد روى البخاري ومسلم عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا من غير احتلام ثم يصوم يعني يدخل عليه الفجر ثم يقتسل لماذا للصلاة إذا طلع الفجر وفي فمه طعام ماذا يفعل يلفظه ويتم صومه فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر فطل صومه بلا خلاف